liin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 ومن نفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 وجو حي يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه اكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي م بثوثه